لها بقعة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 ما يحرفونه من بعض ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقى الذين آمنوا قالوا آمننا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثوا لهم بما فتح الله عليكم. قالوا أتحدثون له بما فتح الله عليكم ليحاجوك به عند ربكم أ فلا